أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا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 اتبع ما يوحى إليّ من ربي هذا بصائر من ربكم وهدوء ورحمة وهدوء لقوم يؤمنون وإذا قرأ القران فاستمعوه وأصِدُ لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعون وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عينوا ربك لا يسبحرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون